فيهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين جهد إيمانهم، أهاؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبقة أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واتع عليم والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حز الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفر أولها واتقوا الله إنكم مؤمنون